فأَن زَلن مَِ السَّمَ إِنأَن بِقَدَر فَأَسكَن نَاهُ فيِي الأأَررض وَإِنا علىلَ ذَهابٍِ بِهلَ قَادون فَأَن شَأْنَّ لَكُمْ بِهِ جَاتٍ مِن نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَا آكُلُ بُدُهُنَّ وَفِيهِ غِلٌّ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 ককরল বল উল্লীনকৌমি পৌমি মহদ ইদশু নিষ্ীয়ব্বলারুরী পব্বলারুবং অমা জলমি কথ তিন নদী হদি অব ইনলি ইমু ইজু জি তুম শশো قَالَ হতী পাল بِمَا বিন্দু فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فالسخ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك